بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلتا اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون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 وقروا ومن بيننا وبينك حجاب فعملننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكمون إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يوتون الزكاة وهم بلا آخرتهم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهموا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 وهي دخان فقال لها وللارضيت يا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضيهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تقدير الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وثمود إذ جاء هم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الأخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الْعَمَى على الهدى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمَنُوا وكانوا يتقون ويوم نحشر أَعْدَاءَ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 zei Allah, die alles ontdekt heeft, en Hij heeft je gemaakt وما كنتم تستتلون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 وعدا الاه انر لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بان يجحدون وقال الذين كفروا ربنا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 سيأتِهِ الليلُ والنَّهارُ والشمسُ والقمر لا تَسْجُدُوا للشمسِ ولا للقمرِ وَسَجُدُوا للهِ الَّذي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِياهُ تَعْبُدُونَ Fah in is tekkeru, fella dinang, derobike juzabihunele hubi laili, wanneheri, wanneheri, wanneheri, wanneheri, wanneheri, wanneheri, wanneheri, wanneheri, wanneheri, wanneheri, wanneheri, wanneheri, Toezet, worbet. En in de لمحيي الموتى. إنه على in de la يخفون علينا. Femijulke finneri, schoironem nee, dat is. Aminae, omaltijama. Ja, melumes, inne hobby met amelune basir. Inne ledine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 ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي, وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أنذانهم وقروا وهو عليهم عمام أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد أنتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضر أمسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى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 Oraïtum, in kanen min dillahi, thum kafartum behi man zull min, man huwa fi Sterker nog, dan ga ik er een keer op terug. Ik wil er nog een keer إنهم في مجية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بكل شيء محيط